وفي آفوسكم أفلات بصيرون وفي السماوات رزقكم وما توعدون فو رب السماوات والأرض إنه لحق إنه لحق مثلما أنكم تعطون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 Qabul, Innahum kano qomah fasiqin. Wala Samaa abnaaina haa baeidun, Inna lamusiyun. Wala Arda farshnaa haa fanigmaal mahidun. Waman kulle shayin khalqana فَفُرُوا إلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُم مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ وَلَا تَجْعَلُ مَعَ اللَّهِ إلَهًا أَخْرَجُ إِنِّي لَكُم مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ